ம ஜலமி ஜல் மின மு إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يس تهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض من انفسهم ومما لا يعلمون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 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِشَمْسٍ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَن يُدْرِكَ اللَّيْلَ سَابِقُهَا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ